ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه Alamma tawaffaytani kunta antar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in